مقدمة. مقدمة الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم روحا من أمره جل علاه وجعله نورا يحيي به موات القلوب ويفرج به ظلمات الكروب ويمسح به الخطايا ويشفي به البلايا وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين فلم يزل صلى الله عليه وسلم منذ أكرمه الله تعالى بنبوة الخاتمة كوكبا دريا متوقدا في سماء البشرية إلى يوم الدين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وإنما أشرق نوره عليه الصلاة والسلام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 أين من يرفع بصره إلى السماء وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أما بعد فقد فتح الله لعباده المؤمنين باب الرحمة وأغدق عليهم موابل النعمة وأرشدهم إلى ما به الرقي في معارج الدرجات إذ آتاهم جل ثناؤه مفتاح التعريف به سبحانه وفتح لهم معراج الرقي إليه الذي به ينال العلماء علمهم بالله ويكتسبون مقامات الخشية ومنازل التقوى فجاءت آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعرض منهاج التعرف إلى الله وطريق العلم به تعالى بما لا مثيل له في القرآن كله قال جل ثناؤه الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ومشكات نور لا تكاد تطيق توهجه القلوب والأبصار إنها آية العزة والتجل العظمة ومكنز العلم وتعرف القدرة المحيطة بجميع الملكوت إنها صولجان الملك وبرهان السلطان كلماتها مطردة للشيطان وتلاوتها كاشفة للكروب والأحزان إنها حصن الجلال وسيماء الجمال ومعراج القلب إلى باب الوصال ومن ثم كانت أعظم آية في القرآن فعن أبي بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر الحديث رواه مسلم وفي رواية أحمد زيادة صحيحة في آخره قال ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش فما من جملة فيها إلا وهي مفتاح من مفاتيح الكنوز والأسرار وقاعدة من قواعد الإيمان العظمى وأصل من أصول التوحيد وفيها كلمة السل التي تفتح باب العروج إلى الرحمن وتكشف الحجاب عن الكنوز المبثوثة في عالم الملك والملكوت تلك الكلمة هي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى إنه جوهرة الأسماء الحسنى الحي القيوم جل جلاله فقد روى الإمام التابعي الجليل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم إن عظمة آية الكرسي وسرها المصون كامن في أنها تلخص في كلمات حقائق التعريف بالله رب العالمين وتكشف للمؤمن البصير جمال الألوهية وجلال الربوبية بما يبهت القلوب ويبهر الأبصار ولذلك كانت تتميز بأنها ترسم للعبد منهاج التعرف إلى الله وطريقة اكتساب صفة العلم به جل علا وتنصب له مدارج السير إليه تعالى في قواعد كلية وأصول علمية هي من أكرم قواعد الدين وأعظم أصول الإسلام إنها منهاج عقدي شامل وبرنامج تربوي كامل مكنون في آية واحدة ولنبدأ في مدارسة تلك القواعد واستخراج ما يسر الله من تلك الأسرار